الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين هذا السائل يسأل يقول ما تعليقكم على قول بعضهم إن علم المنطق يصحح الفهم وبه يستقيم التفكير قالوا بعضهم إذا بارزوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق هذا كله من كلام أهل الضلال الكلمة الأولى ينادي بها علماء الكلام والكلمة الثالية ينادي بها علماء التصوف أو أهل التصوف الأولى ينادي بها علماء الكلام في مدح المنطق والثناء عليه والمنطق كما وصفه من خبره وعرفه وعرف نتائجه وآثاره قالوا عنه إنه علم وعر وصفوه بأنه كلحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سمين فينتقل ولا سهل فيرتقى يعني الجبل صعب واللحم غث إذا تكبد الإنسان العناء وصعد الجبل بوعورته النح اللحم الذي ينقله ما هو لحم غث والطريق إليه أيضا وعر فهذه صفة للمنطق وقالوا إنه علم لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد ولا ينتفع به البليد والعلم في قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ومن خاض في هذا العلم علم المنطق وتعمقوا فيه لم يصر منه إلا الحيرة والشك وأحدهم كان يقول في آخر حياته يا ويلي إن لم يتداركني الله برحمته وها أنا أموت على عقائد عجائز نيسابور يعني علم الكلام الذي أمضيت في حياتي لم أصل منه إلى عقيدة صحيحة ويعلن أنه على عقيدة العجائز عجائز نيسابور التي هن على الفطرة أما العلم الذي درسه وأمضى في حياته إلى ان قارب ان يموت يعلن أنه ما حصل شيء ويقول أحد المشتغلين بالمنطق يصف نفسه يقول أضع الملحفة على وجهي على فراشي للنوم يقول فأعرض في ذهني ادله هؤلاء من المناطق وأدلة هؤلاء وأدل ويقول يأتي علي الصبح وما فهمت شيئا يأتي علي الصبح وما فهمت شيئا هذا الضياع لو أنه قرأ آية وتفكر فيها لماذا لهدي إن, إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى فعلم المنطق علم لا ينتفع به الذكي ولا لا, لا, لا ينتفع به الذكي ويضر الإنسان العامي البليد أو لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد والكلمة الثانية أو المقولة الثانية قال إذا بارزون بالورق المقصود بالورق القرآن والسنة القرآن والسنة كلام الله وكلام رسوله لأن هذه مكتوبة القرآن في ورق مكتوب والسنة أيضا في أوراق مكتوبة صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح وسنة النساء أوراق مكتوب فيها الأحاديث فيقول إذا احتجوا علينا بالورق احتججنا عليهم بالخرق والخرق هذه خرافة عند الصوفية خرافة عند الصوفية يلبس الشيخ تلميذه الخرقة وإذا البسه الخرقه بزعم بعضهم انه يصبح معصوما و بعضهم يعني لا يقول معصوم وإنما يقول الولي محفوظ يعني محفوظ من الخطأ اذا لبس الخرقه فكل ما يقول حق لانه لبس الخرقه فثبت له الحفظ فما يحتاج الى ايه وحديث حديث وهذه الأمور لا نحتاج عليهم بالخرق نحتج عليهم بالخرق لان اذا لبس الخرقه كل ما يقول حق ما يحتاج أن يستدل لقوله لان قوله اصبح هو هو الحجه وهو الدليل فيقول اذا احتجوا علينا بالورق احتجزنا عليهم بالخرق مثلها قول بعضهم انتم تاخذون دينكم ميتا عن ميت. حدثنا فلان عن فلان اما نحن ناخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت يقول واحد منا حدثني قلبي عن ربي فهذه كلها من خرافات هؤلاء ودعواهم الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. نعم. السلام عليكم هذا السال يقول هل يجوز لي أن أأجر عقار عقارا إلى البنك إذا كان البنك ربوي وتؤجر له عقار ليمارس فيه الربا فهذا لا شك أنه من الأمور المحرمة البين حرمتها نعم وهذا يسال يقول هل يا شيخ نقرأ بعض الكتب المخالفة لبيان معرفة ما في كتبه من الباطل والسفاهات المنكره لا لا تقرأ اقرأ كتب الحق اقرأ القرآن واقرأ السنه واقرأ كتب العقيدة التي فيها بيان الاعتقاد الصحيح واقرأ كتب الفقه التي يبين فيها الأحكام ودعك من هذه الكتب هذه اذا احتيج إلى قراءتها فيقرأها العلماء الراسخون لرد ما فيها من باطل أما قراءتك لها فهذا فيه مضره عليك من حيث أن بعض الشبهات قد تدخل ولا تخرج وقد نقلت لكم مرة قول عبد الله مبارك وهو إمام من ائمه التابعين قال خشيت أن يطرح في قلبي شبهة تجلجل في صدري حتى أموت هذا يسأل يقول يستدلون علينا بقوله تعالى ولو أنهم اضلموا أنفسهم إلى قوله فاستغفرت لهم على الاستغاثة به والاستشفاع به ابتداء وطلب المغفرة والاستغفار منهم هذه الآية يستدلون بها وهي من قبيل ما سبق لبس الحق بالباطل ولو أنهم اضلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول اولا في السياق برمته عن المنافقين هذا اولا وثانيا السياق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بعد مماته ما واستغفر لهم الرسول أي في حياته أما بعد مماته ما لا يستغفر لأحد وهذا نجزم به لا يستغفر لأحد اولا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جاريه أو علم ينتفع بها ولد صالح يدعو له لعموم هذا الحديث ولخصوص قوله صلى الله عليه وسلم الوارد في صحيح البخاري في قصته مع عائشة رضي الله عنها لما شكت وجعا في رأسها فقال عليه الصلاة والسلام لها إن كان ذاكي وأنا حي استغفرت لك والحديث في صحيح البخاري قال إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك ما معنى يعني إن ميت قبلك لا لا تمكن لا لا, لا أتمكن من الاستغفار إن كان ذاك وأنا حي قيد استغفاره بماذا بحياته والحديث في صحيح البخاري قال إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك وكانوا في حياته عليه الصلاة والسلام يطلبون منها الدعاء والاستسقاء ولما مات ما عرف عنهم شيء من ذلك ما عرف عنهم شيء من ذلك ف... فالايه ليس فيها حجة الآية ليس فيها حجة وليس فيها دلالة وهذا هو الذي أشرت لي يأتون بالآية ويلبسون بها على العوام ويصرفونها عن وجهها وعن بابها حتى يوقعونهم إما في البدعه أو في الشرك بالله بالاتجاه للقبور والتوجه والتوجه المقبورين و... و... والانكسار بينهم والسؤالهم وطلبهم حتى ان احدهم ومعروف في بلده بالعلم يحدث يقول لما وصلت الى قبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول خانتني العبارات ولم اعرف ماذا اقول الا انني اذكر انني قلت جئتك يا رسول الله يعني الايه ولو ان من الظلم انفسهم جاؤوك جئتك يا رسول الله أين العلم هنا وما هو العلم وما الذي دل عليه العلم عند زيارة القبور ما خانت العبارة ولا يدري ما يقول وقال جئتك يا رسول الله هذا غير مشروع أين المشروع وأين قوله المشروع المشروع شيء وقوله الذي يتفاخر به هذا شيء آخر غير المشروع ابن عمر كان إذا قدم من سفر جاء وقف عند القبر قال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا بكر السلام عليك يا بتاه ثم انصرف هذا العمل مشروع أما مثل هذه الأمور فهي أشياء غير مشروعه إما تبنى على آية لم يفهم مدلولها أو على حديث صحيح فهموه على غير وجهه أو على أحاديث ضعيفة أو أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلى الله وسلم على ابننا ورحمته